التربية على تقوى الله وحسن الخلق وتقوى الله وحسن الخلق وحسن الخلق هو الخير كله هذا الحديث من رواية صحابيين فاضلين جليلين أولهما أبو ذر الصحابي المشهور من غفار رضي الله عنه ذر الغفاري أسلم قديماً قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه رجع إلى بلده بأمر النبي إلى قبيلته بأمر النبي إلى أن التحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة رضي الله عنه وأرضاه صحابي الآخر معاذ بن جبل من فقهاء ومن علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلاث جمل اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الجملة الأولى اتق الله حيثما كنت تقوى الله تبارك وتعالى كلمة التقوى جاء جاءت أو تأتي من الوقاية التقوى من الوقاية وتقوى الله أن تجعل بينك وبين غضب الله وبين عقاب الله ما يقيك أن تجعل بينك وبين العقوبة ما يقيك؟ عقوبة الله تبارك تعالى ولا يقيك من عقوبة الله إلا تقوى الله إلا التزام الشرع إلا أداء الواجبات وترك المحرمات لا يقيك من العقوبة إلا الالتزام بالأوامر والنواه لا, لا يقيك من الله إلا الله لذلك قال الله ففروا إلى الله فمن من هذا المعنى تأتي كلمة التقوى من الوقاية وهي أن تجعل بينك وبين غضب الله وبينك وبين عقاب الله شيء يقيك شيء أن يقيك قلنا لا يقيك إلا الالتزام بالأوامر وهذا أولها وأعلى التقوى أعلى التقوى فعل الواجبات أو أول التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات أعلى أول التقوى عفوا فعل الواجبات وترك المحرمات ثم يزداد الإنسان في التقوى يكثر من العمل الصالح رجاء رجاء ويجتنب حتى المشتبهات وكم مر علينا في الكلام على الورع فأول التقوى يعي الواجبات وترك المحرمات ثم يزداد الإنسان تقن وهدا استقامة حتى يأتي بالسنن والمستحبات ويكمل عبادته ويكمل نفسه ويكمل إيمانه ثم يعني أيضا باجتناب المكروهات وباجتناب حتى المشتبهات من فعل ذلك احتياطاً لدينه فهو من التقوى وهو أعلى التقوى الذي هو الورع كما مر علينا في الأحديث السابقة وقد فسرت التقوى بكلام نقل عن السلف كما يعني سأل عمر بعض الصحابة سأل أبين أو غيره عن معنى التقوى فقال أبين لعمر هل مررت بأرض شوك هل مررت بأرض شوك قال نعم قال ما فعلت قال شمرت واجتهدت شمرت واجتهدت شمرت ثيابي مشن حق كويس مكان يعني كراعي واجتهدت يعني حرصت غاية الحرص شوك تحتك قال تلك التقوى تلك هي التقوى كأنك تمر بأرض شوك عليك أن تتحرز وتنتبه يعني تعرف أين تضع رجلك تعرف أين تضع رجلك حتى لا توافق ما يؤذيك حتى لا تقع في ما يؤذيك وفسرها طلق بن حبيب رحمه الله قال التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله أو كما قال فسأل التقوى بفعل الواجبات وترك المحرمات وكلها على نور من الله وكلها الغرض منها الرب سبحانه القصد منها سبحانه رجاء ثوابي ومخافة عقابه فقال التقوى العمل بطاعة الله هذا الجانب الأول لأن, لأن التقوى بفعل الطاعات كما قلنا بترك المحرمات وقول على نور من الله في الأمرين يري على بصيرة على بصيرة لا يمكن الإنسان أن يتقي وهو يجهل وما كان الله ليضل قوما بعد إذا داهم حتى يبين لهم ما يتقون فلا يمكن الإنسان أن يخاف الله وهو جاهل لا يمكن الإنسان أن يخاف الله وهو الجاهل لأنه لن يعرف أين ما يرضي الله وأين ما يسخطه فلن يأتي موافقا لمرضاته ولا مجانبا لسخطه فبالجهل يتخبط الإنسان فلابد من النور الذي هو البصيرة الذي هو العلم ومن من سبب ضلال النصارى كما ذكروا في تفسير سورة الفاتحة في معنى اختصاصي بلفظ الضالين لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر غير المغضوب عليهم باليهود وفسر الضالين بالنصارى فقالوا من معاني أنهم, أنهم ضالون أنهم يعبدون الله على غير بصيرة العكس اليهود اليهود تركوا الحق عن بصيرة فاستحقوا الغضب فسموا المغضوب عليه أو سموا المغضوب عليه لأنهم تركوا الحق عن بصيرة لكن أن صار عبد الله من غير بصيرة لأن دينهم قضاء فصاروا يتخبطون خبط عشواء فمن عبد الله على غير بصيرة أو اتقى الله على غير بصيرة لأنه يوافق تقوى الله وكيف يعرف التقوى وهو على غير نور من الله كيف يعرف التقوى إذا تزوج وإذا طلق وإذا باع وإذا اشترى بل حتى في العبادات إذا صلى أو صام وهو على الجهل سيقع في مخالفات كثيرة جدا وهذا أمر مشاهد معلوم من واقع الناس أمر مشاهد معلوم لكثرة يعني تجد من الناس من فيه خير ومحبة للخير لكنه بسبب الجهل يقع في أخطار ومخالفات لأنه يتق الله من غير نور يتق الله من غير علم يتق الله من غير بصيرة فلا يمكن أن تتأتى التقوى إلا أن تكون على نور من الله كما قال طل قبلا حبي أن تعمل بضاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله ترجو ثواب الله هذا المقصد رجاء ثواب الله هذا معنى الإخلاص يكون الإنسان غرضه أن يكون الإنسان غرضه يعني تقوى الله وغير الله وغرض الأجر من الله كذلك قال في ترك المعصي قال أن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله فلا بد من النور ولا بد من العلم لمن أراد أن يخاف الله وأن يسني بمساقطة وأن يعمل على مرضاته لا بد من أن يتعلم في هذا الدين يتفقه وأن يسأل وأن يعني يبحث عن الحكم الشرعي خصوصاً في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الجهلات والبدع والأخطاء سواء في جانب العبادات أو في جانب العقائد أو في جانب المعاملات أو في كثرت حكايات الناس والقيل والقال اخترقت الأمور. فإذا أراد الإنسان يعني يمشي أمور هكي خلاص كما اعتاد وكما تعود فسيقع في سيكون سائر من غير نور هكذا وجد المجتمع هكذا وجد أباه وأمه هكذا وجد الناس فأيا خلاص لا يريد أن يسأل لا أن يتحقق ولا أن هذا يعني في هذه الأزمنة ينبغي للإنسان أن يكون شديد الحرص على تقوى الله على موافقة التقوى يجب أن يكون شديد الحرص على موافقتي تقوى الله تبارك وتعالى ولن يتم له ذلك إلا بالعلم لم يتم له ذلك إلا بالعلم إلا بالفقه الشرعي إلا بأن يسأل أضعف الإيمان أن يكون حريصا على أن لا يقدم على أمر إلا بعد أن يعرف حكم الله فيه بعد أن يعرف حكم الله فيه حتى يكون على بصيرة والهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ينبغي الإنسان أن يسير على بصيرة وقد تكرر في القرآن كثيرا جدا الأمر بالتقوى في القرآن تكرر الأمر بالتقوى في المواضع كثيرة يأمر الله عباده المؤمنين يتق الله عقد فقاه يتق الله وقوله قولا صديقا يتق الله وقول معصادين ومن يتق ويصبر يتق الله يجعل له مخرجا يتق الله يجعل له الأمر يسرا وفي صفات المتقين فالأمر بالتقوى في القرآن تكرر والثناء على أهل التقوى في القرآن يتكرر والتقوى هي جماعة الدين كله تجمع الدين كله وإن كان أولها كما ذكرنا فعل الطاعات وترك المحرمات ثم يرتقي العبد في درجات التقوى حتى يكمل دينه بالعمال الصالحة المستحبة وترك المكروهات والمشتبهات كل ذلك يدخل فيه تقوى الله تبارك وتعالى بالمعنى الواسع والأعمى بالمعنى الواسع والأعمى لكن إذا اقترنت التقوى مع البر بالبر والتقوى فالبر فعل الطاعات والتقوى اجتناب المحرمات أي مثل الإسلام والإيمان إذا اجتمع في وإذا افترق اجتمع إذا اجتمع يفترقان في المعنى إذا اجتمع يفترقان في المعنى لكن إذا افترق أو التقوى لوحدها أو البر لوحده فهما هما شيء واحد فالبر والتقوى معا البر للطعات والتقوى للمعصى وإذا ذكرت التقوى أبو يدخل فيها كل شيء طعات فعلها والمعاصي قلنا مثل الإسلام والإيمان مثل الفقير والمسكين مثل الفقير والمسكين إذا أطلق الفقير فهو المسكين وإذا أطلق المسكين فهو الفقير لا فرق لكن إذا اقترنا إنما صدقاتنا للفقراء والمسكين فالفقير شيء والمسكين شيء آخر آه. نعم قوله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت هذا فيه تربية على مقام المراقبة فيه تربية على مقام من مقامات الدين اسمه المراقبة أن يراقب الإنسان ربه حيث مكان ولا يشعر أبداً في غفلة من الغفلات أنه يعني خلي عن المراقبة أنه غير مراقب بل لابد أن يستحضر العبد دوماً أن الله يراه فقوله حيثما كنت يعني الناس أو في الخفاء كنت في مع أهل الخير أم ابتلاك الله برفقتي أشرار عليك أن تتقي الله إن كنت في الشارع أو في المسجد أو مع أهلك في البيت أو في الدكان لا تتغير أنت دائما على تقوى الله تبارك تعالى مش كل مرة على حال لا على أن تربي نفسك على هذه المرتبة أن تكون ملازماً للتقوى في كل مكان لا تنبذ التقوى خلف ظهرك إذا جئت للبيع والشراء إذا جئت للدرهم والدينار لا تنبذ التقوى وراء ظهرك إذا يعني عاملت من تكره لا تنبذ التقوى وراء ظهرك إذا خلوت بنفسك لا تنبذ التقوى وراء ظهرك بل اتق الله حيثما كنت وبتربية العبد نفسه على مقام المراقبة يرتقي إلى مرتبة الإحسان التي هي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن ترى فإنه يراك هذا مقام الإحسان يربي عليه العبد نفسه بالاستقامة على دين الله تبارك وتعالى حيثما كان اتق الله حيثما كنت كنت مع الناس أو كنت لوحلك كنت مع أهلك أم كنت مع صديقك أم كنت مع عدوك أينما كنت تتق الله تبارك وتعالى ثم تأمل كيف بعد أن ذكر التقوى في كل مكان قال وأتبع السيئة الحسنة حتى تمحى اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمحى سبحان الله مع الأمر بالتقوى قال لا بد تقع سيئة بعدما أمر بالتقوى في كل مكان اتق الله وما كنت لكن مع ذلك لن تقدر وستقع منك زلات فإذا جاءت الزلة أتبعها بحسنة الأمر لم ينتهي الأمر لم ينتهي مش معنى ذلك أنك إذا فعلت الزلة والخطأ انتهى مصيرك وانتهى أمرك يأتي الشيطان إلى كثير من الناس بسبب ارتكاب المعاصي أو بسبب تكراره للمعاصي أو بسبب عدم قدرته على التخلص من معصية ما يلبس عليه الشيطان ويهمه أنه كذاب وأنه منافق وأنه حتى يقعه في القنوط ويصرفه عن طاعة الله تبارك وتعالى. يوحي الشيطان لبعض الناس ويوسوس أنك هالك والسبب أنه تكرر منه المعصي وهذا خطأ والإنسان بطبيعته خطأ ولا بد من الخطا. لا بد أن يقع الإنسان في الزلل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء لكن قال خير الخطائين التوابون، وقال عليه السلام كما في الصحيح لولا أنكم تذنبون، لولا أنكم تذنبون، لذهب الله بكم، ولجاء و بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، لأن الله سبحانه يحب المغفرة ويحب أن يغفر لعباده. لا بد أن يقع من العبد ذن ولولا لأنكم لا يقع منكم ذنوب لا الله ولا جاء بقوم آخر يقعون في الذنب ليستغفرو ليغفر الله ولاهم الله ويحبون يغفر وهو الغفور الرحيم فإذا لا بد أن يقع من الإنسان الذنب وهذا معنى هذا الترتيب لما قال التقلة حيثما كنت قال وأتبع السيئات إذا مع تقوى الله وحرصك على تقوى الله ومع الوصية على تقوى الله يعرف النبي عليه السلام أنك ستقع في ذنب وتقع في خطأ والإنسان في جهاد في هذه الدنيا لن يصل إلى درجة العصمة من الذنوب أبداً لن يصل إنسان من ذلك لا يمكن لأحدنا أن يصل إلى مرتبة أن يكون معصوماً لا يقع منه ذنب بل لا بد من الذنب ولا بد أن يقع الإنسان في ذنب لكن المطلوب من العبد أن لا يستسلم وأن يستمر في التوبة وأن يستمر في الاستغفار وأن يتبع السيئة الحسنة معنى وأتبع السيئة الحسنة تمحها معناها إذا ارتكبت سيئة لحقها حسن وأتبع السيئة الحسنة، لما دير سيئة أتبعها بحسن، ما توقفش هذه الحسنة تمحها، تمحوها الحسنة إذا أتبعت السيئة بحسن هذه الحسنة تمحو تلك السيئة وأتبع السيئة الحسنة، لما دير سيئة أتبعها بحسن تمحوها تذهب بها تزيلها. كما قال الله سبحانه إن الحسنات يذهب السيئات وأتبع تأمل في هذه الكلمة وأتبع مبادرة مبادرة ما توقفش إذا وقعت في خطأ في الزلل ما توقفش بل قم فورا وأتبعها بحسن من الحسنات الاستغفار من الحسنات الاستغفار من الحسنات الصلوات الخمس أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يقتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قال لا يبقى من درنه شيء درنه سخ قال قالك فذلك مثل الصلاوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا والرجل الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال أني لقيت امرأة أني ففعلت مع ما يفعل الرجل مع امرأتي إلا, إلا أني لم يعني أنكحها وكما قال فقال النبي عليه الصلاة هل صليت معنا قال نعم فذكر الآية وقم الصلاة طالفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين التسبيح دبر الصلوات سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير يغفر الله من الخطايا وإن كان مثل أو كانت الخطايا مثل زبد البحر كما في الحديث فهذه الحسنات كلها تمحو تلك السيئات هذه الحسنات يمحو الله بها تلك السيئات فعلى الإنسان يعني إذا وقع في زلة أو خطأ أن يبادر كما في هذا الحديث، فأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا ارتكبت سيئة، فأتبعها بحسناء بإذن الله هذه الحسنة بعفو الله وكرمه تمحو تلك السيئة، وأتبع السيئة الحسنة تمحو. ومن الحسنات اجتناب الكبائر، من الحسنات أو من الكفرات اجتناب الكبائر. كما قال الله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما هون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إن تجتنبوا كبائر ماتن هون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخل إنك ومن الكفرات أيضا المصائب التي يصاب بها الإنسان المصائب التي يصاب بها الإنسان في ماله أو بدله كلها كفرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالمقصود يعني أن الإنسان دائما يبادر إلى إصلاح ما وقع منه من زلن وهكذا بقية الحياة وهكذا بقية العمر لأن السلامة من الذنوب غير ممكنة لكن احرص على أن تسل بالكبائر احرص على أن تكون سليما من الكبائر كما قال الله والذين في ثنائه على خيار عباده والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم اللمم الصغير لأن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى مرتبة يسلم فيها من اللمم لكن يحرص أن تتخلص من الكبائر أن تجتنبها ومنها الغيبة ومنها النميمة تعرف على الكبائر ثم يعني بعد ذلك تلزم الاستغفار وتلزم العمل الصالح وتلزم يعني بقية المكفرات لعل الله تبارك وتعالى يتجاوز عنك، فقال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ترتيب جميل جدا في هذا الحديث. ذكر التقوى، ثم ذكر أن التقوى لا بد يعني أن يقع في الإنسان تقصير. مش معنى ذلك أنك إذا أخليت بالتقوى أنك هالك كن لا محله بل عندك حل بالاستغفار والحسنات. إن الحسنات يذبن السيئات. فلما فرغ من معاملة الخالق جاء إلى معاملة الخلق وقال وخالق الناس بخلق حسن سبحان الله بعد الفراغ من معاملة الخالق جاء إلى معاملة الخلق كيف تتعامل مع الناس قال وخالق الناس بخلق حسن خالق الناس بخلق حسن والخلق الحسن جماعه في كف الأذى وبذل الندى في كف الأذى وبذل الندى والناس مراتب والناس مراتب ليس الوالدين كبقية الأرحام والأرحام والجيران لهم مقام عالي وكلما اقترب الإنسان منك بنسب أو جوار كلما كان له حق عليك أكثر من غيره ثم معاملة الإخوان والخلان ثم معاملة عموم المسلمين كلهم له حقه وكلهم في النهاية يستحقون المعاملة الحسن يستحقون المعاملة الحسن فالذي ينبغي أن يكون الأصل عند الإنسان أن يعامل الناس بالخلق الحسن أن يعامل الناس بالخلق الحسن وأن يجاهد نفسه في رزوم الخلق الحسن مع الناس في آآ آآ يعني كذلك حيثما كنت إن من تقوى الله تبارك تعالى فمعاملة الناس بالخلق الحسن داخلة في التقوى لأنك عليك أن تتقي الله في والديك وتتقي الله في الجيران تتقي الله سبحانه وتعالى في في إخوانك تتقي الله سبحانه وتعالى في من تعامله من المسلمين فهو داخل في تقوى الله إذا حيثما كنت مع كل أحد خلقك واحد، وكل ذي حق يأخذ حقه، لا يختلف خلقك إلا يعني بما يقتضيه المقام، لأن المقام قد يحتاج شدة مع في بعض الأحوال، وهذا كله يعني من, من الخلق الحسن، من الغرض الإنسان إذا اشتد أن ينهى عن منكر أو يدرأ فسادا أو نحو ذلك، والخلق الحسن بالأمس ذكرنا أنه ليس من الأمور الهامشية الأخلاق في الشريعة الإسلامية. ليست أموراً جانبية بسيطة ولا مستحبات بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر أن العبد يبلغ بحسن الخلق مرتبة الصائم القائم يبلغ قد يكون عند الإنسان تقصير في العبادات لكن الله وفقه للإحسان إلى الناس بالمعاملة الحسن بالخلق الطيب يرفعه الله تبارك وتعالى يرفعه الله تبارك وتعالى حتى يقف في مصاف العباد والزهاد بل يكتري من النبي عليه الله والسلام ويكون من أقرب الناس مجلسا منه يوم القيامة كما في الحديث إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسينكم أخلاقا أصحاب الأخلاق الحسنى هم الذين يقتربون يقربون ويرفعون حتى يجلسون بقرب النبي عليه وسلم هذه كرامة كرامة نالوها بالأخلاق الحسن بالأخلاق الفاضلة نالوا هذه الكرم والله تبارك على أصنه على نبيه بأخلاقه وإنك على خلق عظيم لك في الآيات الأخرى ولو كنت فضلا غليظ القلب لنفض من حولك يثني عليه بلينه ورفقه ل لأصحابه ولمن معه عليه الصلاة والسلام هكذا ينبغي أن يكون الناس الإنسان لين الجانب سهل لين قريب وهم أبعد الناس إلى النار كما في الحديث ألا أنبئكم بما يحرموا على النار أو تحرموا على النار كله سهل لين قريب ينبغي أن يكون إنسان سهل لين قريب طيب القلب حسن الظن بإخوانه يبيت وليس في قلبه ضغينة على أحد وهكذا يعني هذه الحياة قصيرة هذه الحياة قصيرة لا ينبغي الإنسان يشتغل فيها بالعدوات والخصومات والحسابات ويعني بعض الناس يعني علاقة معهم كلها حسابات قلت وقال ولماذا لم تفعل وفعلت ونسيتني ذكرت يعني علاقته كلها محاسبة وهذا ينفره عن إخواني وهذا ليس من حسن الخلق ليس من حسن الخلق ومن الأخلاق العظيمة الصبر ومن الأخلاق العظيمة يعني بذل المعروف والباب واسع باب عظيم جدا باب الأخلاق باب عظيم جدا ينبغي العناية به ويعني دراسته وقراءته هذه عليه صل والسلام عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم الأسوأ في هذا الباب والبخاري صاحب الصحيح لديه كتاب اسمه الأدب المفرد يتعلق يعني يتعلق بأدب النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الأمور والأدب يدخل حتى في خاصة نفسك كطريقة الأكل واللباس وكل هذا ذلك أدب يسمونها أدب هذه أخلاق ينبغي الإنسان أن يكون حريصا على أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة في هذا الباب كما في كل باب. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي صاحب الجامع وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح لأن بعض نسق الترمذي تختلف بعضها فيها أنه حسن وبعضها فيها أنه حسن صحيح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 ذات العيار الثقيل يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لفتن صغير لغلام عبد الله بن عباس وصغار الصحاب هذا التأصيل العظيم هذا التربية الجذرية صح التعبير يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لفتن صغير هذا يعني أن الصبيان من أهم المهمات أن تترسخ فيهم عقيدة الإسلام وأن التربية على العقيدة وغرص هذه المعاني من واجب الأولياء تجاه أولادهم من واجبهم أن يعتنوا بغرس هذه القواعد والأصول والمبادئ العظيمة في نفوس الناشئة حتى ينشأوا على عقيدة سليمة وعقيدة متينة وعقيدة قوية فهذه فيه توجيه من النبي عليه الصلاة إلى العناية بالناشئة بالصغار الذكور والإناثة تغرص فيه هذه المعاني تغرص فيه هذه المعاني وأنت الآن مش محتاج لأن تختار في تربيتك لأولادك وأن تختار عبارات وحكم لا أمامك هذه الحديث أمامك هذه الحديث تعامل بها مع أولاد احرص دائماً على أن يكون للأولاد نصيب من حفظ القرآن ومن حفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمعوا هذه المعاني العظيمة من كلام الله ومن كلام النبي عليه السلام وتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في تصرفه هذا في عمله هذا إلى غلام صغير ويقرر له هذه المعاني التي نحن في أمس الحاجة إليها كبارا وصغارا نحن في أمس الحاجة إليها الكبار والصغار يقول في الجملة الأولى احفظ الله يحفظك الجزاء من جنس العمل وكل الجزاء من جنس العمل تقرر في النصوص كثيرة إن خيرا فخير وإن شرا فشر وما مع احفظ الله هذا شر وجزاؤه احفظ الله يحفظك ومعنى احفظ الله احفظ دينه احفظ أوامرة احفظ شرعه في الواجبات وفي المحرمات فمن أمر بالصلاة وقصر فيها لم يحفظ ما أمر به ومن نهي عن الكذب والغيبة وغيره من المنهيات ومارسها لم يحفظ لم يحفظ ما نهي عنه وهذا فيه أن هذه الأمور أمانات وعليك أن تحفظ هذه الأمانات كما قال الله تبارك وتعالى إننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فهذه أمانات فلا تضيع هذه الأمانات اقتوينتها أنت يا عبد الله اقتمنت على هذا الدين على هذه الأوامر على هذه المناهي أن تأتي بالأوامر وتجتمamin بالمناهي فاحفظها وهذا هو حفظ الله هذا هو حفظ الله احفظ الله احفظ الله الدين احفظ هذه الشريعة احفظ هذه الأوامر إذا حفظتها كان الجزاء من جنس العمل إذا حفظتها كان الجزاء من جنس العمل احفظ الله يحفظك لذلك تجد أهل التقاع وأهل الإيمان وأهل العمل الصالح أكثر الناس سلامة في أبدالهم وأموالهم ثم في نفوسهم وقلوبهم وعقولهم حتى لو ابتلوا, حتى لو ابتلوا ببلاء في مال أو ولد عندهم دواء اسمه الصبر عندهم عقيدة ال الإيمان بالقضاء والقدر كما سيأتي ترتيب الكلام الجميل أيضا في هذا الحديث. ليس معنى أنك يعني إذا اخترم شيء من مالك أو من صحتك أن الله لم يحفظك ليس معنى ذلك بل عندك يعني طاق الله البديل وهو أن تصبر والصبر فيه العوض عن كل مصيبة الصبر فيه عوض عن كل مصيبة فأصحاب الإيمان والعمل الصالح زرعوا في أنفوسهم بفضل الله هذا الخلق العظيم، هذه العبادة الجليلة عبادة الصبر الذي سيأتي ذكرها، فعوضتهم عن كل ما يمر عليهم لأن بالصبر يتهون المصائب وتهون تصبح لا شيء بينما من سقى الصبر ضاع لأنه غير محفوظ كيف ضاع بالجزع من لا يملك الصبر فإذن إذا جاءت المصيبة تصبح المصيبة مصيبته بسبب الجزع لكن الصبر يجعل المصيبة لا شيء. فمن صبر على المصيبة هانت عليه وأبدله الله خيرا منها وعوضه الله الخير فصارت المصيبة أجر بصبره وعوض والله يوفي الصابرين أجرا بغير حساب لكن من فقد الصبر جاءه الجزع والجزع تجعل المصيبة مصيبته فقوله عليه السلام احفظ الله تقابل بالحفظ تقابل بالحفظ احفظ الله يحفظك وقلنا هو حفظ لشرعه ولدينه استقامة على أوامره منها هذه الأذكار العظيمة هو من حفظ الله تبارك تعالى يحفظك الله بها له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يعني يحفظونه بأمر الله فالإنسان إذا لزم هذه الأذكار وواغب عليها في الصباح والمساء والنوم ودبر الصلوات وفي سائر الأحوال من دخول وخروج وغيرها بابها عظيم ونفعها واسع وأثرها طيب أثرها طيب وخصوصا تلاوة القرآن فمن بغير الإنسان ين يكون حريصا على هذه الطاعات لما فيها من حفظ الله لكن أعلى ذلك الواجبات وترك المحرمات وقوله احفظ الله تجده تجاهك تجده يعني تلقاه إذا جاءت الظروف الصعبة تلقاه تجاهك يعني أمامك كما في الرواية الأخرى تجده تجاهك يوفقك ويسددك ويعوضك في الحالة الأولى قال احفظ الله يعفوذك ثم قال تجده دجاهك يعني إذا حصل شيء لأن الإنسان في هذه الدنيا لا بد أن يحصل على شيء لا يوجد إنسان أن يطلع من أول الدنيا إلى آخر سالم لم يصب بشيء أبدا هذا لا يكون إلا في الجنة دار السعادة المتواصلة للجنة أما الدنيا في فيها السعادة وفيها النكت فيها الخير وفيها الشر لا تكون الدنيا سعادة خالصة ولا تعاسة خالص وهذا من الابتناء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعوا فلما قال احفظ لا يحفظك مع ذلك قد تتعرض شيء تجده دجاهك تجده تجاحك. وأول ذلك أن يلهمك الصبر وأن يوفقك للسداد وأن يذكرك عند المصيبة بما يجب عليك هذا من أعظم التوفيق لأن الإنسان قد يأتي بالواجب عليه متأخر فيفوت على نفسه خيرا كثيرا مثال الصبر الصبر ال ال ال الذي يعني يتحصل عليه الإنسان بفضله وكماله يكون عند صدمة الأولى كما قال النبي عليه السلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى يعني أول ما تحصل المشكلة أو البلية أو ما يأتيك الخبر هنا محل الصبر إذا جزعت وهلعت وخالفت ووقعت في المحظور ثم تفطنت ورجعت إلى الصبر أنت تائب من الصبر أنت تائب الآن من الصبر إنما الصبر عبده صمت الأولى أول ما تحصل البليه يأتيك توفيق من الله تبارك تعالى فتصبر وتحتسب اللهم مجدني في مصيبي وأخلي بليه خيرا منها إن لله الله. هذا هو الصبر أول المصيبة لكن إذا استمر في المخالفات ثم توقف تنبع مشكور هذا تائب إن الله تبارك تعالى وهو يشكر توقف عن الجزع لكن الصبر يكون عدة لذلك لما ذكر الجملة الأولى احفظ الله يحفظك انتقل الثانية احفظ الله تجده تجاهك يعني إذا جاءت الشدائد وجاءت الملمات تجده تجاهك يلهمك الصبر ويوفقك للخير ويعوذك خيرا وينصرك على عدوك وعلى من يكيد بك وهكذا تجده تجاهك فأنت موفق غير مخذور لأنك تجد الله أمعك فأنت موفق على ذلك غير مخذور وهذا كقصة أصحاب الغار لعلكم تعرفونها جميعا الذين دخلوا آوا إلى آواهم المبيت إلى غار فنصدت عليهم صخرة يعني تحركت صخرة لسبب أو لآخر ووأقعد أمام فتحة الغار كهف أغلقت فتحة الكهف فقالوا إنه ليس ينجيكم صخرة ضخمة ما حركها شيء ليس ينجيكم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالحه أعملك فلما جاءت الشدائد وجد الله تجاههم بالأعمال الصالح فتوسلوا إلى الله بالأعمال الصالح فانفرجت وخرجوا يمشوا دعوا ربهم تبارك جعل بصالح أعمال ففرجت عليه وخرج. أحدهم توسل إلى الله ببره بوالديه بغاية البر وذكر موقفا وأحدهم توسل إلى الله بغاية العفة وذكر وآخر توسل إلى الله بغاية الأمانة وذكر موقف وأنت لا نسأل نفسك لو أنك معام في الغار قيل لك توصل إلى الله وين رصيدك من العمل الصالح هل تجد عمل تذكره في ذلك الموقف مع هؤلاء الثلاثة فالإنسان إذا عمل الصالحات لقي الله تجاهه لقي الله أمامه كما في الحديث الآخر وإذا سألت فاسأل الله احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله توحيد وتوكل توحيد وتوكل إذا سألت السؤال الدعاء الطلب ليس السؤال استفهام يعني لأن السؤال قد يطلق على الاستفهام مثل كيف حالك أو سؤال ديني قد يطلق على المسألة الطلب يطلق على الأمر وبه فسر قول الله تبارك على بهما فسر قول الله تبارك الله أما السائل فلا تنهر قيل السائل الذي يس يسأل في دينه لا ينهر وقيل السائل الذي يعني يطلب وهذا أقرب لسياق السورة سورة الضحى أقرب فعلى كل حال يعني السائل هو أهوانه مقصود بالسؤال الطلب إذا طلبت شيء فاطلبه من الله وهذا فيه إخلاص فيه إفراد لهذه العبادة العظيمة لله سبحانه عبادة الدعاء عبادة السؤال عبادة دعاء المسألة فعلى الإنسان أن يعرف خطورة الشرك كما مر علينا، فيتوجه بالسؤال لله وحد ويجعل الأمور كلها لله وحد ويطلبها من الله وحد ويرتقي الإنسان كذلك في هذا الباب إلى مراتب عظيمة حتى كان بعض السلف لا يسألون الناس حتى أبسط الأمور هذه درجة عالية كان واحد منهم ما يطلبش حتى تلمد لي عطيني كان بعضهم إذا كان على الحصان وسقط صوته من لا يطلب من أحد أن يمده له يا راح من السؤال وهو مطالب لا يسأل إلا الله ينزل من فرصة ويأخذ صوته ويرجع لا يطلب من أحد أن يعطيه هذه طبعاً قد لا يكون شركاً لكنهم يرتقون في تربية أنفس إلى هذه المرات قد لا يكون شركاً أن تطلب من أخيك مدلك بايت المياه أو مدلك صوت أو مدلك شيء بتاعي لن يكون من الشرك لكن هكذا السلف إذا أتوا بشيء أتوا عليه على تمامه وكماله خلصون أنفسهم على أعلى درجات التخلص ويربون أنفسهم على أرقى مراتب التهذيب والتوحيد كما في حديث سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ارتقوا إلى درجات عالية قد تكون مباح كالاكتواء كالكي قد تكون مباح في في في أو طلب الرغية لكنهم يرتقون إلى ترك المباح طرفا للرقي الإيماني والعقدي ورقي توحيدهم فكان بعضهم حتى السؤال العادي لا يسأل وإذا سألت فاسأل الله وهذا كما قلنا أصله يعني قد يكون شركا إذا كان يعني من دعاء غير الله وعبادة غير الله فوجه النبي عليه السلام ابن عمه عبد الله بن عباس إلى أن يجعل سؤاله لله وحده وكذلك استعانته بالله وحده وهو باب قريب بعضه من بعض التوكل يكون على الله وحده كما قال الله سبحانه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فالتوكل عبادة لا تصرف لغير الله وهذا لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب التوكل على الله لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب بل الأخذ بالأسباب من جملة التوكل لأنها أسباب هيئة على الله متى يفقد الإنسان التوكل إذا استخدم أسبابا منعها الله عنه كمن يطلب الرزق بالحرام من يطلب الرزق بالحرام جزع فقد التوكل لم يتوكل على الله ولا توكل على الله صبر على الأسباب التي هيئها الله لأن الله خلق هذه الخليقة وهيئ لهم أسباب العيش فيها فمن أخذ بالأسباب التي هيئها الله وصبر عليها ذلك المتوكل من انحرف عنها خرج عن السبيل كمن يعني استخدم الحرام لطلب الرزق فالإنسان يعني يجعل سؤاله لله وحده ويجعل توكله لله تبارك وتعالى وحده واستعانته بالله وحده وقوله وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هو كقول الرب سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد هي إذا سألت فاسأل الله وإياك نستعين هي وإذا استعنت فاستعن بالله ثم قال عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة العظيمة يقولها ابن عباس يربي هذه التربية قوة اللجأ إلى الله والتوكل على الله واعتقادي يزرع في نفسه هذه العقيدة العظيمة أن الملك الحكم هو الله وأن الأمر أمر الله ليس للعباد لهم فيه معارضة ولو اجتمعوا كله فقال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء الأمة كلها لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك مش حياة يصل إليك إلا ما قدره الله لك يغرس في نفس هذا المعتقد أنه لن يصلك نافع إلا بقدر الله ولن يدفع عنك ضرر إلا قدره الله أما بقية الناس فهم أسباب مع الأخذ بالأسباب لكن يبقى في قلبك اعتقاد أنهم أسباب لو اجتمعوا على شيء لم يقدر الله تبطل الأسباب الإنسان مطالب بالأخذ بالأسباب لكن لابد أن يقر في قلبه أنها أسباب لا تعد كونها أسباب و... يعني أن تقوى تعلق القلب بالأسباب مشكلة تعلق القلب بالأسباب هو الذي يجعل العامل يترك الصلاة أو يقصر فيها من أجل عمل من أجل دكانه ومن أجل شغله حتى العمل عباده فيترك العباد التي خلق من أجله لهذا العمل الذي يسمىه هو عباده لماذا؟ لأنه تعلق بالأسباب تعلق بهذا السبب ويعتقد أن تسكينة الدكان هذه تأثر في رزقه ونسي أن الأمر أمر الله تبارك تعالى وأن الذي عليه أن يوافق شرع الله تعالى وإن شورك رزكي وأمر أهلك بالصلاة واسطبر عليها لا نسألك رزكي وأولا الأم والزبائن كلهم هم الذين هيئهم الله لك سبحانه وتعالى ولو اجتمعوا جميعهم على نفعك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله فمن أكبر المشاكل أن يقوى تعلق القلب بالأسباب من أكبر المشاكل أن يقوى تعلق القلب بالأسباب وأن ينسى العبد رب الأرباب تبارك وتعالى أو يضعف تعلقه برب الأرباب تبارك وتعالى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس هذا المعنى العظيم في عبد الله بن عباس وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء هذه الأسباب تبطل ولا تؤثر إلا إن كان الله قد قدر ذلك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله ولا وكذلك في الضرر ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء متخافش إن أصابك مصيبة فهي بقدر الله كما سيوضح في اللفظ الآخر ما تخافش من لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك هذا فيه تقوى للإيمان ب ب بباب القضاء والقدر أما قوله رفعت الأقلام وجفت الصحف ما معنى هذه العبارة؟ يعني هذا القاعدة هذا التقرير كتب بالحبر على الورق. ورفعت الأقلام كمّلنا كتيبة والحبر جف يعني أمر محسوم انتهى خلاص كتابناه وقررناه والحبر جف رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني لن ينفعوك إلا بما قدره الله ولن يضروك إلا بما قدره الله وأن الأمر أمر الله وأن الحكم حكم الله هذا أمر محسوم كتب وروفع على الأقلام فرغنا من الكتاب والصحف جفت هذا معنى هذه العبارة الجميلة رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني انتهى الأمر محسوم لن يصيبك إلا ما قدره الله لك هذا خلاص الكلام. فالنظر الآخر هذا الحديث إلى هنا هذه رواية الترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح كما ذكرنا من قبل أن الترمذي دائما يعني إذا فرغ من ذكر الحديث يذكر من يعني من عليه العمل أو من عمل به من الصحابة ومن بعدهم ثم يذكر يعني مرتبة الحديث في نقده رحمه الله وهنا قال هذا حديث حسن صحيح قال وفي رواية غير الترمي احفظ الله تجده أمامك نفس تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ما جي عند الشدة وترفى يدك يا رب يا رب تكون من الذين إذا مسهم الضر يلجؤون إلى الله وإذا زال عنهم الضر ينسون وإذا مس الإنسانا ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي لا ينبغي إنسان وهذا حال مذموم وهذا يوجد في كثير من الناس إذا جاءته المصائب يلجأ ويتوب ويستغفر وإذا أنعم عليه وانتهت المشكلة ينصرف لكن إذا أردت أن يستجيب الله لك وأن يتعرف الله عليك والله عليم حكيم كن حتى في الرخاء على اتصال كن حتى في الرخاء على اتصال لا تقطع الصلة بينك وبينها ربك تعرف على الله في الرخاء يعني وأنت في نعمة وأنت في سعة تعرف على الله بذكره وشكره وحسن عبادته ودعائه واجعل الدعاء أدباً من أدابك وهديا من هديك لا يعني تترك يوم يمضي عليك لم ترفع فيه يدك إلى الله لا تجعل يوم يمضي عليك لم تقرأ فيه كلام الله يجعل نفسك رصيد من العمل الصالح. إذا جاءت المصائب جاءك الخير. كما في الرواية السابقة تجده تجاهك، تجده أمامك. وبالحديث الذي في السلسلة الصحيحة من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والقرب، فليكثر الدعاء في الرخاء. كن كثير الدعاء. كن كثير الدعاء. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والقرب. ليكثر الدعاء في الوخاء والله سبحانه يقول ومن يتق الله يجعل له مخرج من المضايق ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ولما جرى ما جرى مع نبي الله يوسف عليه السلام وقد طال ما جرى معه لكن رفع الله مقامه وقدره حتى صار إلى ما تعرفون عزيز عليه الصلاة والسلام في ختام القصة لما لقي إخوانه وقد عرفوه قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع عجر المحسنين هذه الخاتمة العظيمة لقصة يوسف قالها نبي الله يوسف لإخوانه بعد ما أخذ منهم بن يمين ورجعوا إلى أبيهم وفقد البصر يعقوب عليه السلام ثم جاءوا وقالوا ما قالوا عرفهم بنفسه قالوا أه إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع عجر المسيل فالإنسان إذا لزم التقوى ولزم الصبر فالعاقبة الطيبة له لا شك ولا محال إن الله لا يخلف الميعاد إنما نحن الذين نتخلف بشروطنا وأخلاقنا ومعاملاتنا معاملتنا لربنا فيتأخر علينا الأرض لكن من اتق الله صبر على تقوى الله والأمور لا تستقيم إلا إلا بالصبر الأمور لا تستقيم إلا بالصبر قال بعد ذلك واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك اللي أخطأك يعني لم يقع عليك الإنسان إذا رمي, رمى بالسهم إما أصاب وإما أخطأ إذا رمى بسهمه إما أصاب وإما أخطأ والأخطأ فتاتك يعني فالشيء الذي يخطئك يفوتك من مال أو من صفقة أو من أي شيء عندك فيه غرض إذا فاتك فعلم أن هذا الفوت مكتوب مقدّم ومش كان لم يكن أبداً ليصيبك ما جرى إذا جرى عليك شيء فعلم أنه كان مقدّراً لك ولا يمكن أن يتغير الأمر لا يمكن أن يتغير أمر إنما هو قدر كان غائب عليك الآن بعد بل لك أنك هذه الصفقة لم تربح فيها هذا أمر كان مكتوب ولم يكن أبداً لك أن تكسب فيها وأعلم أن ما أخطائك لم يكن ليصيبك إن مكتوب لك أنها ضيفتك كذلك ما أصابك لم يكن ليخدعك إذا تعرضت لمصيبة أو جاءتك النعمة فكلها من قدر الله كلها بقدر الله تبارك وتعالى لم تكن لي لي لتتجاوزك لأن الله كتبها لك ثم قال وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرم وأنه مع العسر والصبر هذه الرواية الأخرى وهي تابعة للكلام السابق أن النصر يأتي مع الصبر والإنسان إذا أراد أن يظفر بالنصري على عدوه في مشروعه في خاصه نفسه أن يتحصل على الظفر فلا بد من أن يسلك طريقة الصبر الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله والصبر في معاملة الناس والصبر على معاملة الولد والزوجة والصبر على كل ما يعتري لا يمكن إنسان أن يوم تمضي عليه أيامه من غير صبر شعر أم لم يشعر والعمر بالخطاب وجدنا خير عيشنا بالصبر فالإنسان لا بد له من أن يصبر في كل أحوال وأن يتحلى بخلق الصبر ومن وراء الصبر الظفر وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب إذا جاء الكرب فليه الفرج لكن يصبر المطلوب كأن تصبر لا يمكن أن يستمر العسر ولا أن يبقى الكرب بل كل أمر له نهاية كل كرب له نهاية لكن أنت الآن في محنة ولا بد للعبد من محنة إما أن تؤجر من ورائها وإما أن يفوتك الخير وربما ينالك الوزر إن فقدت الواجب على العبد في هذه المواقف من صبر وتحمل وتوكل ودعاء وتوبة لله تبارك وتعالى يتبعها الفرج بإذن الله تبارك وتعالى وهذه تسلية عظيمة هذه تسلية عظيمة وأن الفرج مع الكرب وأن مع العزر يسرى يعني يتبعه ويلحقه ويأتي خلفه إنما عن عسري والسلام هذا آخر الكلام في الحديث التاسع عشر وبقي الحديث العسرون لكن ما بعد بقي عندنا وقت نكتفي بهذا القدر صلى الله لعيننا على ذكره وشكره وأصنع عبادته صلي لهم وسلم على محمد وآله وصحبه جمعي سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب